ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد أتينا موت الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آيت وآويلاهما وآويلاهما إلى رب ذات قرار وعين أيها الرسل كلوا من الصيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حز بما لديهم فرحون